وما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم شراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّهُمْ كَانُوا بِسُوءٍ نِّعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ ضُطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا